وَلَمَّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطاء 117. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 118. ولما أن جاءت رسل بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على رجدا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخرة لا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وعذم وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين